بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل ممن متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم خالدا فيها.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 حفنة من الذين نسوا الله وما أمرهم به من حرمة قتل المسلم لأخيه نسوا أو تناسوا آيات الله فغيب الله غقولهم واتبعوا هواهم ومن أفتى لهم فسلكوا طريق الظلم لأنفسهم ولعباد الله من المناظرين والشرفاء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل فلسطين حرة الرجال الرجال من أبناء فتح الديمومة الذين تتبعهم المرتزقة من حركة حماس وما وهنوا حتى قتلو أنفسهم حرم الله قتلها إلا بالحق إنه ابن غزة الفتحاوي القائد الذي نرجو الله أن يقبله ونحتسبه شهيدا بإذن الله القائد سنيح في الحطة زينا وشال كلاشينكوف يمشي بضرب الثورة ميلين صون الوعد بالنصر ملوك شامخ كالأسد صامت في العرين فتحاوي عنيد فتحاوي عنيد ويا عالم شوف بصون الدم ويصحك كل عين رجل علمنا نموت بالعزة وقوف رجاله على ضرب نكون الحصن المتين للشمال للشعلة والكل شوف سميح المدهون يا رمز كل الفتحاويين قاوم قاوم متصدى وتحدى الخوف عنيد أصيل مرعب الصهايين الأصيل يتخون يا عالمك اللي تحدى عنفوانه كل المحتلين يتحدب عن فوان وكل الوحتلين سميح والجماهير خلفه مئات القلوب قسما برب العزة عن هذا الضرب من الليل. يا سميح المدهون خلفك رصينا الصفوف وثارك راح نوغدوله بعد حين سميح نام قرير العين برعاية الرحمن محفوظ تبقى مرتاح بجوار نبينا الأمين ورب العزة راح نبقى صامدين ورب العزة راح نبقى صامدين والكل يعرف صمود الفتحاويين والأيام راح تشهد مين الصادق ومين اللعين وعشت ودمت إلنا يا أول وآخر هدف إلنا فلسطين يا أول وآخر هدف إلنا فلسطين